وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِيٍّ وَثَمَانِيَةٍ حَصُومَةٍ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَاءَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ أَخْلٍ خَوَّيَةٌ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ دَالِقٍ؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيات من خاطئين فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذة روابيا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاريا لنجعل ما لكم تلفرو وترى أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة في يوم إلهم وقعة واقعا والشقة السماء فهي يوم إلهم وهي والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ ترضون يومئذ ترضون لا تخف منكم خافيا فأما من أُوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بماذا أسلفتم هنيئا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 ويقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا مما تؤمنون ولا بقول كاهم قليلا مما تذكرون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 إِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ